أخي أن تحرر وراء السدود، أخي أن تحرر بتلك القيود، أخي أن تحرر وراء السدود، أخي أن تحرر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد فماذا يغيرك كيد العبيد أخي هل تراك سنت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح أخي هل تراك سنت الكفاح وألقيت عن ك إليك السلاح فمن للضحايا يواسى الجراح ويرفع ورايتها من جديد فمن للضحايا يواسى الجراح ويرفع ورايتها من جديد ويرفع ورايتها من جديد اخي أن تحرر من رأس السدود، أخي أن تحرر بتلك القيود، أخي أن تحرر من السدود، أخي أن تحرر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما، فماذا يضيرك كيد العبيد؟ إذا كنت بالله مستعصما، فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي إن اليوم صلب المراسي، أدق صخور الجبال الرواسي. أخي إن اليوم صلب المراسي، أدق صخور الجبال الرواسي. غدنس أشيح بفأس الخلاص، رغوس الأفاعي إلى. ودنسى أشيح بفأس القلاص رؤوس الأفاعي لا أن تبيت أخي أنت حرم وراء السدود أخي أنت حرم بتلك القيود أخي أنت وراء السدود أخي أنت حرم بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما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 وبللت قبعي بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها نحو مجد تليد أخي أن تحرر رأس لود أخي أن تحرر بتلك الخيوط أخي أن تحرر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 اخيرا متنا نلقى احبابنا فروضه ربي وعدت لنا واطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود واطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود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 أخي إنني مسئلت الكفاء ولا أنا ألقيت عني السلاح أخي إنني مسئلت الكفاء ولا أنا ألقيت عني السلاح فإن أنا مت فإني شهيد وأنت ستنضي بنصر مجيد فإن ألمتُ فإنني شهيد وأنت ستنظي بنصر المجيد فإن ألمتُ فإنني شهيد وأنت ستنظي بنصر المجيد وأنت ستنظي بنصر المجيد أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما، فماذا يضيرك كعيد العبيد؟ إذا كنت بالله مستعصما، فماذا يضيرك كعيد العبيد؟ فماذا يضيرك كعيد العبيد؟ سأستغفر ولك اللرب ودين، وأنضي على سنة في يقين. سأستغفر ولك اللرب ودين.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 إلى الله, <في> إل إل الله في الخالدين وإما في المصير فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى في الخالدين ولما إلى الله في الخالدين